يا ابو طيب ريحانة نبينا والدرة الثمينة صل الله رانا سوره الميلاد فبسم الله والقران جات فاطمه لو ولدنا البتول ماتفتل ندير رسول اتى الهادي الرسول واحرمنا ان الاحسان في الرحمات وطفنا الله عليه الله عليه الله <تصفيق> نبينا اي حمت نبينا،, نبينا صلى الله عليها صلى الله عليها وتنشق السماء درر منثره وافواج من الأملاك حور مكمره تحمل الحب والسلام للنبي وعلى الكرام سبقنا الى دار البتول المسرا بدليل ان الدنيا غدت مستبشره تهني محمد والفرحه تمتل محمد والفرحه تمتل صل الله علينا صل Allah leha sallallahu alaiha biman nadu idha ma daqati bidunya bina biman yastanjidu ghalqan fi bahr hanan willi wala الرب والسماء يرضى ويعطينا المنى عليا الله وسلمى ما شدا طير هنا رحم علينا بضعت نبينا بضعت نبينا صلى الله عليه صلى الله عليه و تحيا في دمي والنظران ارض الدنيا بدك راضيه اللجين فاطمه بالتلامين يخص لك الثمين يا بنت لا وقلبي لم يمل عن حبك يا طرفتاي كني بين والحب بين الجنتين يوم القيامه زهر السلامه الذمينه ريحانه نبينا وروضه زمينه صلى الله عليها صلى الله عليها